هو اكبر الله هو اكبر لا إله إلا الله تو <تصفيق>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 قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم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 لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعية بخلقهن ولم يعية بخلقهن بقادر على أي يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ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 هل يهلكوا إلا القوم الفاسقون الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله